الشريط الثالث قصة هود وصالح عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد انتهينا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية من قصة نوح عليه السلام وذكرنا أنه لم يبقى في الأرض إلا قوم نوح وهم المؤمنون فقط أما الكفار في الأرض فقد أهلكهم الرب جل وعلا ولم يبق من ذرية الناس إلا ذرية نوح عليه السلام هم الذين بقوا في الأرض وانتشر الناس وتنقلوا من بلد إلى آخر وسكن قوم بين اليمن وعمان في منطقة تسمى الأحقاف الأحقاف أي جبال وكثبان الرمل وهؤلاء القوم يسمون قوم عاد وهم عرب من العرب العاربة وهؤلاء الناس اعطاهم الله عز وجل قوة جبارة عظيمة وكانوا يفتخرون بقوتهم وكانوا يقولون من أشد منا قوة في الأرض كلها أي أمة من الامم أقوى منا وهؤلاء الناس سماهم الرب جل وعلا ارم ألم تر كيف فعل ربك بعاد ارم نسبة لجد من أجدادهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من الأنبياء وهو عربي اسمه هود عليه السلام والأنبياء العرب أربعة هود عليه السلام وصالح وشعيب ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام والعرب قبل إسماعيل يسمون بالعرب العاربه وبعد إسماعيل يسمون العرب المستعربة هود عليه السلام أرسل في قوم عاد وهو من ذرية سام ابن نوح عليه السلام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 وهم جاءوا بعد قوم نوح لان الله عز وجل يقول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه وكان هؤلاء الناس كما قال العلماء عنهم بانهم جفاح كافرين عتاه متمردين يعبدون غير الله عز وجل فردوا على من على هود عليه السلام بكل قبح بكل سفاهه يقولون لهود عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه ودائما يمر بنا في القرآن أن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاه إلى الله عز وجل هم الملأ الذين يملؤون واجهة الناس وفي المقدمة وهم كبراء القوم وهم علية القوم دائما وغالبا هم أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاه إلى الله عز وجل انظر كيف يخاطبون نبي الله عز وجل قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه يقول انت سفيح يخاطبون من نبي الله عز وجل وانا لنظنك من الكاذبين انت سفيه وكذاب كيف رد هود عليه السلام هل رد عليهم باسلوبهم هل قابل السفاهة بسفاهة مثلها كلا وحاشاح فإنه نبي مبعوث من عند الله عز وجل ماذا قال لهم قال يا قوم أول من يا قوم أنتم قومي أنتم مقربائي أنتم بنو عمومتي قال يا قوم ليس بي سفاهه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 جاءوا الآن يستهزئون به ويتهمونه بالجنون ويتهمون هود عليه السلام يقولون ارايت هذه الالهه التي تسبها وتتكلم عليها يهود هود وتنتقصها يا هود ربما أصابتك بالجنون ربما أنت الآن مجنون بسبب شتمك وعيبك لهذه الآلهة انظروا ماذا يقولون له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يقول ما جئتنا ببينه ما عندك أي دليل ما عندك أي معجزة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أنت تأمرنا ونغير ديننا لأجلك أنت أنت بشر مثلك مثلنا وما نحن لك بمؤمنين لكن نقول شيئا واحدا أنت قد جننت وأصابتك الآلهة بالسوء انظروا كيف يسبونه ويشتمونه ويتكلمون عليه ينصحه مهود عليه السلام يقول رأيتم هذه النعم التي أعطاكم الله عز وجل إياها يسلبها منكم لا تقولوا إنكم الآن أقوى أمة على وجه الأرض أنكم الآن أعتى الأمم وأقوى الأمم هذا الجبروت الذي تملكونه والقوة والبطش بالأمم سوف يزول كل هذا هذه سنة الله عز وجل بالخلق الأمم ترقى حتى تكون قوية فإن كفرت وظلمت كسرها الرب جل وعلا إياكم أن تنغروا بقوتكم بل اشكروا الله عز وجل على هذه النعم أتبنون بكل ريع آية تعبثون كانوا يبنون على الجبال بيوت وقصور ويبنون عليها بعض المباني عبث لا لأجل السكن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 وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا كانوا يتجولون في الأمم فإنهم يبطشون بها لأنها أقوى دولة وأقوى أمة وأقوى الناس فإذا تجولوا على الأمم أخذوا حقوقهم وسلبوهم أموالهم وبطشوا بهم سفكوا ما سفكوا من الدماء وقتلوا من قتلوا وأخذوا من الأموال ما يشاءون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 علي أنا لوحدي فقط ثم كيدوني انزلوا علي ما تريدون من البطش من العذاب اقتلوني جميعا افعلوا ما تفعلون هل تستطيعون أي سلاح يملكه هود عليه السلام هو يتحدى أمة جبارة أمة بطشت بالأمم رجل واحد ضعيف لا يملك سلاحا يتحداهم جميعا إنه يملك أعظم سلاح أي سلاح يملكه هود؟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 فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كلكم كيدوني لا تؤخروني لا تنتظرون اجمعوا علي قوتكم وجيوشكم وأسلحتكم فاقضوا علي مرة واحدة ولا تنظرون لا تؤخروني الآن الآن الآن كيدوني يتحداهم هود تعرف أي سلاح نملكه هود <تصفيق> إني توكلت على الله لجأت إلى الله عز وجل لنرى اي قوة أعظم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه إلا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإذا بهم يأتون إلى هود ولم يقدروا عليه ولم يستطيعوا أن يفعلوا به شيئا فقالوا له يا هود تزعم ان لك رب وسوف ينزل العذاب بنا ان كفرنا واشركنا انزل علينا العذاب الان نريد ان نرى عذاب ربنا يستهزئون يسخرون من هود عليه السلام يتحدون هود ويستعجلون العذاب اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا اتنا، أنزل علينا العذاب فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين كم من الناس اليوم لما يفجر ويأتي بالمنكرات كم من الأمم اليوم لما تسرف بالذنوب والمعاصي تقول أين عذاب الله الذي تزعمون أين جند الله الذين تتحدون بهم ما حصل لنا شيء نحن عشرات السنين على هذه الحال ها هي تفعل وتفعل اين عذاب الله الذي تزعمون نفس المنطق ما تغير الناس هم الناس والفكر هو الفكر وحرب الله وحرب الله عز وجل هذه سنن الله عز وجل لا تتبدل فإذا بهود عليه السلام يرفع يده يدعو ربه جل وعلا عليهم قال ربي انصرني قال ربي صرني بما كذبون فقال الله لهود قال عما قليل لا يصبحن نادمين اصبر يا هود اصبر إنما هي أيام إنما هي شهور إنما هي سنوات لكن الأمر قليل ألين نصر الله قريب عما قليل لا يصبحن نادمين لا تستعجل الصبر لا تستعجل النصر اصبر وانتظر فإن عذاب الله عز وجل قادم لا محاله نعم أنت لا تملك شيئا أنتم القليلون الضعفاء وهم الكثرة المستكبرون في الأرض ولكنها سنة من سنن الله عز وجل لا محالة قادمه سنة الله قول الله عز وجل وإذا أردنا أنه لك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بدأ العذاب بهم مقحط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 ويسير معهم حتى رجعوا إلى قومهم وهم فرحون مستبشرون ينتظرون المطر يأتيهم من السماء قالوا انظروا لكرامتنا عند ربنا لكرامتنا عند آلهتنا ما إن استسقينا المطر إلا وجاءنا السحاب الأسود السحاب الذي سوف يسقينا السحاب الذي سوف يمطرنا وكانت هناك امرأة كأنها علمت بالخبر كأنها أحست أن هذا السحاب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 بل هو ما استعجلتم به ريح رأوا الرياح تشتد والرياح البارد تأتي عليهم ما الخبر ما الذي يجري الغيم ليس فيه مطر والرياح شديدة وقد صارت باردة اختبأ الناس في بيوتهم اشعلوا النيران لكن البرد شديد سمعوا بالناس يقتلون ما ان خرج احد من بيته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 من الأرض ترفعهم إلى السماء فتشدخ بهم الأرض فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم اعجاز نخل خاوية حتى أن العجوز تجلس في بيتها وتشعب النار فتجلس عند النار تتدفئ وتموت من شدة البرد وأما عاد فأهلكوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال عذاب سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم, كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية تمر على الناس هل ترى أحدا منهم نجى الله عز وجل هودا والذين آمنوا معه أما البقيح تمر عليهم لا ترى فيهم أحدا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم لم صنع الله عز وجل بهم هذا كانوا يقولون من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة بطشوا بالناس بطشوا بالأمم كان الناس يقولون هذه أمة لا تقهر هذه بلد أعظم البلاد وأقوى الناس أمة لا تقهر انظروا ماذا فعل الله عز وجل بهم سنة الله في الذين خلوا من قبل كل من كذب الرسل كل من عاد أولياء الله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 كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ياك، إياك أن تياس من نصر الله عز وجل اياك ياك أن تظن أن الأمر بعيد لا يا أخي الكريم لا يا اختي الفاضله إن الله عز وجل ربما يستدرج الناس ويؤخرهم ويملي للظالم لكن إذا أخذه لم يفلته الرب جل وعلا عذبهم الله بالريح البارده الشديده الحسوم المتتابعه وكذلك بصيحه فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين تقول عائشه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى ريحا او غيما بالسماء صر لونه يدخل ويخرج يعني تساله عائشه لما هذا يا رسول الله؟ فيقول يا عائشة لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا استقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجل استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تقول عائشة فإذا نزل المطر سري عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يخاف على هذه الأمة خوف شديد بل يوم من الأيام دخل على أحدى زوجاته يقول لها ويلٌ, ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدرها كذا أهلك الله عز وجل قوم عاد فهل ترى لهم من باقيح ثم بقي المؤمنون فترة من الزمان وانتشر الشرك في الأرض مرة أخرى وهاهم قوم يسكنون الحجر بعد قوم عاد هؤلاء قوم من العرب العاربه يسكنون الحجر منطقة بين الحجاز وتبوك شمال غرب الجزيرة العربية الان تسمى مدائن صالح هذه المدائن وهذه المنطقة لا زالت الآن موجودة ولا زال الذي يمر عليها يرى مساكنهم وأماكنهم وما كانوا يصنعون في الجبال وينحتون أرسل الله عز وجل إليهم نبي من أنبيائه صالح صالح عليه السلام نبي عربي يرجع إلى ارم ابن نوح عليه السلام وهؤلاء الناس تكبروا في الأرض بعد ان نحتوا الجبال واتخذوا الجبال قصورا وبيوتا اشركوا بالله عز وجل لم يشكروا نعمه الله عز وجل اعطاهم الله عز وجل النعم ومع هذا تكبروا في الارض واستكبروا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا اليه فقال لهم صالح عليه السلام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 اتتركون فيما ها هنا امنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضيم يذكرهم بالنعيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله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 وانت الرجل العاقل وانت الرجل الفهم الان تقول هذا الكلام انظر كيف رد عليهم بلين رد عليهم بلطف رد عليهم وهو يشفق عليهم عليه السلام يريد منهم ان يحتدوا قال يا قوم يا قوم ارايتم ان كنت على بينه أرأيتم ان كنت على بينة من ربي وآتاني, واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يا قوم ألا تظنون لو كنت على بينة لو كنت على حق لو كنت أنا الصادق في كلامي ماذا سوف تفعلون؟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 وتجبروا وجاء وجائل المستضعفين يصدونهم عن دين الله عز وجل وعن اتباع صالح عليه السلام ولكنهم صابرون ولكنهم ثابتون على دينهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم انظروا للخطاب الآن الملأ الكبار القادح الرؤساء أتوا إلى أتباع صالح وهم ضعفاء المساكين الفقراء قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ما دليلكم أنتم تصدقون أن صالح أرسله الله عز وجل فرد الضعفاء المؤمنون قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون نعم نحن بكل ثقة نؤمن بصالح وبالذي أرسل به فرد الملأ المستكبرون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون جاء صالح عليه السلام يدعوهم في نواديهم فقالوا يا صالح تريد منا أن نؤمن لك قال نعم لا أريد منكم إلا الإيمان بالله عز وجل قالوا نؤمن لكن بشرط أعطوه العهود والمواثيق أنه إذا فعل لهم هذا الشرط يؤمنون به قال ماذا تريدون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 قال ورأيت هذه الصخرة لا يفهمون الا بالصخر كما قال الله جابوا الصخرة بالواد يعني كانوا يقطعون الصخر بالواد فقالوا فقال له رأيت الى هذه الصخرة اخرج لنا من هذه الصخرة ناقح ماذا تقولون يوناس يا قوم ناقه من صخر قالوا نعم اخرج لنا من هذه الصخرة ناقح ولونها كذا صفتها كذا شكلها كذا عمرها كذا بل في بطنها جنين نريد ناقة في بطنها جنين في الشهر العاشر وإلا لن نؤمن قال يا قوم رايتم إن فعلت هذا أتؤمنون قالوا نعم نؤمن بك وبدينك يا صالح عهود ومواثيق. قالوا له فأتي بآية إن كنت من الصادقين فذهب صالح عليه السلام يصلي ويدعو ربه جل وعلا اللهم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 وإذا الصخرة تنفلق وإذا من وسط الصخرة تخرج ناقة عظيمة ناقة كما وصفوها باللون الذي وصفوه والعمر الذي وصفوه وفي بطنها جنين خرجت ناقة ما أعظمها قال يا قوم هذه ناقة الله هذه ناقة لكن ليست كأي ناقة هذه ناقة الله عز وجل هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم يا قوم هذه ناقة التي طلبتموها هذه الآية البينة التي أردتموها أتينا ثمود الناقة مبصرة رأوها بعيونهم. منهم من آمن منهم من أصر على كفره وعناده ونقضوا العهد والميثاق واستكبروا على شرع الله قالوا هذا سحر أنت سحرتنا والناقة مبصره الناس يرونها واختبرهم نبي الله قال لهم هذه الناقة سوف تشرب من مائكم يوما كاملا لا تقتربوا من الماء في ذلك اليوم الذي تشرب منه فقد تشربون من لبنها أنتم في اليوم الثاني هي لا تشرب أنتم تشربون من الماء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 إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر اصطبر لم يقل اصبر قال اصطبر يعني الصبر طويل اصبر عليهم فإنهم لن يصبروا ولن يتحملوا هذه الآية ولن يصبروا على طاعة الله عز وجل فإن بعض الناس والعياذ بالله قد يتحدى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 ولا يتق الله عز وجل ولا يرجع مرت الأيام والمستكبرون قد ملئوا حقدا وغيظا على نبي الله صالح عليه السلام يختبرنا بناقح ناقح نستطيع عليها وكانت هناك امراه تسمى صدوق هذه المرأة كافرة فاجرح زوجها أسلم فتركها أسلم وآمن بصالح عليه السلام فتركها هجرها فحقدت على من؟ على نبي الله صالح فنادت ابن عمها يسمى مصرع قالت له أعطيك ما تشاء مني بشرط أن تقتل هذه الناقة وجاءت امرأة أخرى عجوز تسمى عنيزة عرضت وكانت تملك أربع بنات من أجمل البنات النساء الفتيات فعرضت بناتها الأربع على من يقتل هذه الناقة كيد النساء فجاء رجل اسمه قدار ابن سالف تجمع مع مصرع وندبوا سبعة من الرجال فصاروا تسعة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 تجلس عند الجبال هذه الناقه وقد ولدت جنينها ناقه الله مع جنينها كانت تمكث في الجبال تنزل تشرب من الماء ثم ترقى الجبل وكانت عظيمة في مظهرها فتجمع عليها القوم التسعة فرموها بسهم فأصيبت فهربت وهرعت وفرت فجاءها قدار فقبض عليها فشد عليها بالسيف فسقطت وعقرها فرغت رغاء عظيما سمعه كل من حولها رغت رغاء تحذر ولدها تحذر فصيلها تحذر جنينها فهرب جنينها إلى رأس الجبل أما قدار فشد عليها بالسيف ثم نحرها فنادوا صاحبهم فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ثم ركبوا خلف من خلف جنينها وهو يهرب يهرب إلى رأس الجبل فقبضوا عليه فحزوا رأسه وطعنوه وقتلوه الناس لما سمعوا بالخبر جاءوا هرعون إلى من إلى الناقة ينظرون إليها ينزف الدم منها يقال أنهم قطعوها وأخذ يأكلون منها يضحكون ويمرحون ويفرحون هذه التي يسميها صالح آية الله قتلناها وذبحناها ونحرناها فلم يحصل لنا شيء يتضاحكون ويتسامرون فسمع صالح بالخبر فجاءهم مسرعا فرأها صالح عليه السلام فدمعت عيناه يا قوم ماذا صنعتم قتلتم ناقة الله يا قوم ماذا فعلتم لما تجرأتم على آية الله لمصنعتم هذا خاف صالح عليه السلام على قومه واذا بهم يتحدونه فعقرنا فعقرنا قتاعته عن امر ربهم وقالوا يا صالح يا صالح اتنا بما تعدنا يلا قيّشوا في العذاب لنرى عذاب الله عز وجل الذي تزعم يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين قال لهم يا قوم لكم أن تمكثوا في الأرض وتعيشوا فيها وتتمتعوا بها ثلاثة أيام فقط فتوقف القوم فالصالح صادق من هذا الكلام قالوا في اليوم الأول سوف تصفر وجوهكم في اليوم الثاني تحمر في اليوم الثالث تسود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 ان دمرناهم دمرناهم وقومهم اجمعين طيب التسعه هم الذين اجرموا لما دمر الله عز وجل بعد هذا القريه كلها لانهم سكتوا رضوا وفرحوا واستفشروا بهذا فكان الدمار عليهم جميعا في الصباح راى الناس التسعه قد رضخت رؤوسهم واذا بهم يصبحون قد اصفرت وجوههم هذا الذي وعدكم به صالح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 من أجسادهم ورجفه من أسفل منهم إن الواحد منهم لم يستطع أن يقوم من مجلسه جاءهم العذاب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ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 من مر على الديار يقول كأن هناك لعنة قد مكثت في هذه الديار كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود نزل عليهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم إنا أرسلنا عليهم صيحة صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر نعم نزل العذاب عليهم من فوقهم ومن أسفل منهم وكانت هناك جارية مقعدة لكن لما سمعت بالعذاب هربت وركبت خرجت من ديارها فنزلت عند أقرب قرية من القرى عند العرب فنزلت عندهم تخبرهم بالذي جرى بالذي حصل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 فرأ الناس صرعا، قتلا، كلهم ميتون، لم يبق فيهم أثر، فتولى عنهم، تركهم وذهب، وقال يا قوم، تقول يكلموا أمواتا، لهم هم يسمعون، نعم أموات، لكن الله عز وجل يسمعهم كلام صالح، ليقرعهم، وقال يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن, ولكن لا تحبون الناصحين يسمعهم الرب جل وعلا كلام صالح عليه السلام نعم ذكرتكم أمرتكم بعبادة الله بتوحيد الله نهيتكم عن الشرك نهيتكم عن الذنوب والمعاصي ولكن لا تحبون الناصحين رايتم الآيات رأيتم البينات ومع هذا أصدرتم وعانتم وكفرتم كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعد لثمود مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر فلما علم انها مداء صالح والصحابه قد استسقوا من الماء وطبخوا طعامهم امره النبي ان يقوموا من مكانهم وان يهرقوا القدور ويرموا الطعام يطعمها الابل, الإبل ثم قال عليه الصلاه والسلام لما سئل قال اني اخشى ان يصيبكم مثل ما اصابهم فلا تدخل عليهم كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود أيها الداعي الى الله أيها الداعي إلى هذا الدين اصبر وتحمل نعم ربما يطول العذاب ربما يشتد البلاء ربما يكثرون عليك من البلاء والشقاء اصبر، فإن نصر الله عز وجل قريب سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد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 ثم إلى أي مكان هاجر إبراهيم عليه السلام وكيف رزقه الله عز وجل الولد ولم جعل زوجه في مكة كل هذا موعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله حتى نلقاكم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين المؤسسة الإسلامية للانتاج الاعلامي والتوزيع هاتف رقم سته صفر فاكس سته صفر واحد واحد واحد